شرح السنه للامام المزني الدرس الثالث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال العلامه المزني رحمه الله تعالى القضاء والقدر فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على أشرف المرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. الكضاء والكجر، متقاربان يراد في القضاء الأمر الذي يقضيه الله تعالى في عباده بمعنى أنه قضى بكذا وكذا كما في قوله تعالى وقضى ربك وقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات فيكون القضاء بمنى خلق الشيء متقدما والفراغ من خلقه وتقديره واما القدر فيراد به تهديد مقادير المخلوقات وبيان أن لها آجال ولها عمال الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة وتؤمن بالقدر خيره وشره ذكروا أن الإيمان بالقدر يمكن أن فيه أربعة أقسام الأول الإيمان بعلم الله والثاني الإيمان بكتابة الله والثالث الإيمان بإرادة الله والرابع الإيمان بخلق الله نؤمن بأن الله عالم عدد المخلوقات وعلم أعداد المخلوقين وعلم أعمالهم وأجالفهم قبل أن يخلقوا أبي علمه القديم الذي هو موصوف به أزلق ولا يخرج شيء أما علمه عالم ما كان وما لم يكن عالم ما كان وما لم يكن وما لا يكون لو كان كيف يكون هذه المرتبة أو هذا النوع هو الذي كذب به القدرية الأولون الذين في أهد الصحابة وقالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع وهذا تنقص انه لا يعلم اذا خلق هذا الانسان ماذا يعمل هل يعمل الصالحات او يعمل المحرمات لا يعلم ذلك حتى يقع هكذا قالوا ويقول فيهم الشافعي رحمه الله ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جهدوه كفروا أي سلوهم وقرروا عليهم علم الله أليس الله تعالى بكل شيء عليم كما أخبر عن نفسه أليس يعلم الكائنات قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والباخر وما تسقط مورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب معلوم وهكذا نؤمن بذلك نؤمن بأن الله تعالى عالما بعدد المخلوقين وعالما بآجالهم ثانيا نؤمن بأنه قد كتب ذلك في اللوح المحبوب الذي كتبت فيه جميع الأشياء التي تحدث من اول الدنيا الى اخرها قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله الكلام فقال اكتب قال ما أكتب قال أكتب ما هو كائن فجرى في تلك الساعه بما هو كائن إلى يوم القيامة كل أعمال العباد قد علمها الله علم من هو سوف يولد ومن لا يولد له وعلم أعمال العباد سقيهم وسعيدهم كل ذلك علمه ثم كتبه هكذا جاء في هذه الاحاديث بعد ذلك أذكر ان هذا النوع يمكن أنه اربعه اقسام القسم الاول التقدير العام الثاني التقدير السنوي الثالث التقدير العمري الرابع التقدير اليومي التقدير العام هو الذي كتبه له النفو عام لكل شيء وأما التقدير العمري فأم أبو ذكر في هديث ابن مسعود أن أحدكم يجمع خلقه ببطن أمه أربعين يوما ثم يكون ألغة مثل ذلك ثم يكون مرغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه هو وعمله عمله شقي او سعيد يكتب ذلك وهو في الرحيم هذا تقدير عمري وليس هذا حادث عبال هو معلوم من قبل هذا الذي يكتبه الذي عمل الإنسان من حين يخرج إلى الدنيا لا يخرج منها مكتوبه من له المحفوظ ثم يكتب مرة ثانية في سجل أعماله ثم بعد ذلك الأعمال التي يعملها يكتبونها كل حين بحين وكل لفظة في وقتها كما في قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توصف به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوليد نعلم ما توصف به نفسه يعني حديث النفس وإن لم يتكلم ونحن أقرب إليه يعني الله تعالى كرم من عباده على موسى النفس نفس وقال الله تعالى انه يعلم الجهر وما يخفى وقال الذي يعلم السر واخفى السر الذي يسره العبد به نفسه واخفى منه الذي لم يخطر بباله ولكن يعلم الله انه سيحدد به نفسه غدا او بعد غد أو بعد سنه أو بعد سنوات اما التقدير السنوي فهو الذي يكتب في ليله القدر يكتب فيها ما هو كائن في تلك السنه اعمال الخلق كلهم الذي على وجه الارض أبي سنة من يعمل سيئة ومن يعمل حسنة في هذه السنة قبل أن توجد تلك المعلومات يكتب فيها من يمرض ومن يشفى ومن يموت ونه ذلك حتى قالوا إنه قد يكتب الإنسان في الأموات ومع ذلك قد يتزوج عيون له. وقد كتب اسمه في الأموات هكذا يكتب في هذه الليلة قال الله تعالى انا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم كل أمر حكيم محكم يكون في تلك الليلة وما التقدير اليومي لذكر فيه قوله تعالى كل يوم هو بشأن أي كل يوم من أيام الدنيا يخلق الله فيه ويرجعك ويميت ويحيي ويمنع ويعطي ويصل ويقطع ويخفض ويرفع يعني التصرف بالعباد إله وحده كما يشاء هذا أمنى أقضى التقدير اليومي ثم نؤمن بأن الخلق عاملون بسابق علمه هذا ايضا نوع من القدر وهو الايمان بان الله على كل شيء قدير وان القدر يكون بقدرته وان افعال العباد التي يزاولونها تنسب اليهم لانهم الذين عاملوها والله تعالى هو الذي قدرها وهو الذي خلقها كما قال الله والله خلقكم وما تعملون الخلق عاملون بسابق علمه ونافذون ألم خلقهم له من خير وشر لا يملكون اليوم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها نفعا وقد اختلف الناس في هذا الأمر فيمكن أن يقال إنهم ثلاث فرق فرقة أن نفعوا قدرة العب وفيرقة إن فهو قدرة الرب على أفعال العباد، وفرقة أثبتوا هذا وهذا، وهم أهل السنة. الفرقة الذين نفوا قدرة العبد يقال لهم الجبرية. الذين يقولون إن الإنسان مجبر. على اعماله وليس له عمل وليس ينسب اليه فعل أبل حركاته ليست اختياريه لا يختار ان يفعل شيئا بل هو مجبور مكسور على امن على ما يعمله هؤلاء الجبريه ثم لا شك أنه يقع منهم تناقل حيث يحصل منهم أعباب المخالفات ولا يرضون بها نذكر أعباب القصص من ذلك روي ان رجلا سرق ورفع الى أمر بن الخطاب فامر بقطع يده فاحتج بالقدر هذا مكتوب علي هذا مقدر علي كيف تقطعون يدي فقال انت سرقت بقدر الله ونحن نقطع يدك بقدر الله فلا حجه لك هذا اذكر ان رجلا ضرير البصر يقوده غلام له من هؤلاء وجعل يتعثر به في الحفر وفي الحجاره كان يجعل يلومه فيتبر ويقول هذا قدر أكتب علي أني أعثر بك في هذا فتغاف له ذلك العمل الذي هو سيده وضربه بعصة ضربة شديدة فصاح العبد فقال هذا قدر أنت إدعوت أن ما تفعله مقدر وهذا قدر فلا ألومك ولا تلومني أدل على تناقضهم هكذا من أفعالهم وأما أقوالهم فإنها كثيرة أذكروا أن رجلا منهم يقول انه من أهل الزمة نظم أبياتا يهتج فيها بالقدر التي أولها يا علماء الدين ذن من يدينكم تحير دلوه على كل خفرة على كل تحير دلوه على كل سنة أو نحوها يقول فيها دعاني وسد الباب دوني فهل إلى فيدخولي سبيل مبين لي حجتي الشيخ الإسلام أخذ أبياته وجعل يكتب الناس حوله وظنوا أنه يكتب نثرا وإذا هو يكتب نظن فرد عليه أبي أكثر من مئة وعشرين بيتان وهي التي يقول في أولها السؤالك يا هذا سؤال معامد مخاصم رب العرش بار البنية وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طر المعشر القدرية سواء نفوه أو سعوا به أبه الله أو ما ربه به في البرية وفيها احتجاجات عليه هذه المنظمة قد شرحها الشيخ عبد الرحمن بن رحمه الله وأنا عذا قمت بشرحها وقد أطبع شرحي وقبله شرح الشيخ عبد الرحمن السعدي. هذه تبين أن هؤلاء ظلال حيث أنهم هذا واحتجوا بالقدر على فعل المعاصي ومع ذلك فإنهم لا يحتجون بالقدر إلا عند المحرمات التي يفعلونها ولذلك يقول ابن القيم في ميميته أن مضمها الميمية يقول فيها وعند مراد الله تفنى كمية وعند مراد النفس تسدي وتلحم وعند خلاف الامر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم يعني انك تزعم الجبر انك مجبور على المعاصي النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ان أهل الجنة قد علموا قد كتب الله من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار فقال بعضهم افلا نتكل على أعمالنا وعلى ودع... كتابنا وندعو العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فميسر لأميال أهل السعادة وأما على الشكاوى فيؤسرون الأعمال للشكاوة وقرأ قول الله تعالى كأمة من عطوة والتقى وصدق بالحسنة فسنيسره ييسره للعسرة وأما ما بقى استغناه كذب الحسنة فسم ييسره للعسرة هذا أنهم يعملون وييسرهم الله ألي ما له وهذا من الحديث الذي فيه كل ميسر لما خلق له ولما سال بعضهم قال يا رسول الله ارايت ادويه نتداوى بها وركا تركيبها بها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله الله تعالى قدر أن هذا يمرض وأنه يتعالج وأن ذلك الإلاج فيه يكون سببا في شفائه فهذا من قدر الله وإلى قدر الله أن هذا الإنسان سعيد فإنه يختم له بعمل أي والشقي كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي ذكرنا اولا يقول هو الذي نفسي بيده ان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب وليعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها وإن احدكم ليعمل بعمل أهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فأسبقوا عليه الكتاب فيعملوا بعمل أهل النار فيدخلها الأعمال بالخواتيم وأما احتجاج الكادرية فإنه عجة جاهظة ذلك لانهم يصورون انفسهم انهم مجبورون على المعاصي يقول احدهم في تمثيل الإنسان الذي يكره المعاصي يقول الكاهو البحر مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء يقول كان الله اوقعه بالمعاصي وخلقه لها وكان مع ذلك لا تعصي ليس له قدره على التخلص مثاله كما الرجل رجل مكتوب و في البحر وقيل له لا تمتل ثيابك هل يقدر على أن يتخلص ويخلص ثيابه وهو مكتوب هكذا يمثلون ويذكر ابن القيم أبيعة قصيرة يحتاج بها بعضهم فيقول وضعوا اللحم للبزاة على ذروتي عدم ثم لاموا البزاة إذ أطلقوا لهن الرسم. لو أرادوا صيانتي تتروجك الحسن يقول ما مثال الإنسان الذي يوقعه ربه بهذه المعاصي إلا ما زال البزء البعزي أو الصقر إذا وضع له اللحم قدامه اللحم لهم شهي وأطلق رسنه هذا شيء يدفع إلى ايتيه هذه لو كلا له لا تأكل لا تأكل لم ينتبه ولم ينتهي بل يمترق ويأكل ذلك اللحم ثم يقولوا مثلي وما أقع فيه من المعاصي مثل من كشفت له وجه امرأة الجميلة وتجملت له وليس بينه وبينها ما يحول لا شك أنه بطبعه يدفع إليها يقبل أو يزني نحو ذلك فهكذا يقول لو أراد صيانتي ستر وجهك الحسد كل كلها نقول إن ربنا سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وهو الفاعل لكل شيء وهو الذي يعين الإنسان ويخبر الإنسان من يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي فلا مضل له كما اخبر بذلك لقوله تعالى ومن يضلل الله له من هاد ومن يهدي الله وما له من مضل فاذا قدر على العبد انه من اهل الضلال سلط عليه واذا سلط عليه الاعداء الشياطين وشياطين الانس شياطين الجن والدنيا وشهواتها لم يقدر على أن يصبر إن دفع إلى هذه المحرمات هكذا أن يكون الله تعالى وخذلانه علما أخذ له من عباده وإذا أراد بعبده الخير فانه سبحانه ييسر له اليسرى اي له اسباب الهدايه ويساعده اعطاه الله قوه يزاول بها الاعمال حتى تنسب اليه حسناته ومخالفاته وذلك باعانه ربه عليه قال الله تعالى فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يرضي الله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء فالله تعالى اخبر بانه اذا اراد هدايه العابد وفقه وسهل له الأسباب وشرح صدره أحب الطاعات وتلذى بها وفعلها وتأكثر من العبادات وتقرب بها إلى ربه وإن دفع إليها برغبة وحافظه وحماه عن المحرمات عن الكفر والفسوق والمعاصي والبدع والصغائر والكبائر كلها وذلك فضل منه فاذا اعطاه هذه القوه زاول بها الاعمال صلى وصام وحج واعتمر وجاهد وقاتل في سبيل الله وتصدق وعمل الصالحات كان ذلك من اسباب سعادته واذا فاخالف ذلك ترك الطاعات وانشغل بالشهوات واكبر المحرمات وعمل السيئات واكثر من الخطيئات وترك الحسنات وتخلف عن الصلوات وترك الجماعات فانه يكون ممن خذله الله ولو شاء الله لهداه ولكن أهل الله تعالى الحجة البالغة فعندنا المعتزلة ينكرون قدرة الرب ويقولون إن الله لا يقدر على أعمال العباد، ويسمون ذلك العدل ويقولون كيف يخلق المعصية ويعذب عليها كيف يخلق في هذا الكفر ويعذب عليه؟ فيقولون إن العباد هم الذين يفعلون أفعالهم ولا يقدر الرب على الهدايه ولا على التوفيق أبل يعصون ربهم قسرا هؤلاء الذين يعصون يعصون الله قسرا يا كأن قوتهم أقوى من قوة الله قدرتهم أقدر من قدره الله هؤلاء المعتزله وقابلتهم الجبريه الذين يقولون ان العبد ليس له اختيار وان حركته كحركه المرتعش المرتعش بعض الناس يكون معه رعدة فتجد يده تتحرك إن تعرف دائما لا يقدر ولا يمسكها يسمى ذا رعشة حركته إلى المعاصي وإلى الطاعات كحركة المرتعش ليس له أي قدرة ويمثلنا حركته بالرياح التي تحدث الشجرة اذا انت عندهم للعبد أي قدرة هؤلاء هم المعتذلة أما أهل السنة فانهم يقولون إن العباد لهم قدره ولكنها مسبوقه بقدرة الله يقول شيخ الإسلام الوسطية أن العباد فائلون حقيقه والله خالقهم وخالق افعالهم العبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر وللعباد قدره على افعالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم فإذا آمنا بذلك فإننا نعرف أن الله تعالى على كل شيء قدير أجابت عن الإمام يحمد رحمه الله أنه قال القدر قدرة الله يعني إذا آمنا بقدرة الله الآمة لجميع المخلوقات عرفنا بأنه خالق كل شيء حتى افعال العباد ولكن قد مكنهم واعطاهم وجعل لهم اختيارا إلى يحتجون بالقدر على الله الخلق عاملون يعني عندهم قدره بسابق علم الله يعني بما سبق علمه ينافذون أي لما خلقهم الله له هذا معنا كلهم يسر لما خلق له أي من خير أو شر ومع ذلك لا يملكون لانفسهم من الطاعة نفع إلا بتقدير الله وبتاقيته والذي قوى هؤلاء وأمدهم بقوه منه حتى عملوا الأعمال الصالحة وإلا فإنهم لا يملكون اليوم السلام نفعا ولا ظرّا ولا يجدون إلى صرف المعصية أنه الدفعا يعني لا يقدرون إذا قدر الله عليهم الكفر أو البدعا المعاصي لا يقدرون على أن يدفعوا ذلك ولكن قال الله عجث البالغة حيث انه أمكنهم واعطاهم ما يزاولون به الأعمال فلا يجلل أحد أن يحتج بالقدر ألا إن يحتجون بالقدر يحتج عليهم بالقدر أتذكر مرة أنني مررت بشباب أجلس وقت الصلاة وقد قربت الإقامة فأمرتهم فنبأ أنبى واحد منهم وقال الله ما هداني لا أقدر أني أقصب الله أقصبه على يهديني ما هداني أن الله. بالله فعند ذلك جاءهم رجل الهيئة وضرب واحدا منهم فجعل يلومه كنا له لا تلومه الله تعالى هو الذي قدر هذا عليه فارض بهذا وكما رضيت بهذا على كل حال هذه حالتهم أن أعوذ بالله من حالة الأولين الذين جعلوا الله عاجزا عن الهدايه والأخيرين الذين سلبوا العبادة اكون راجع لم بهذا والله اهلا صلى الله على محمد. احسن الله اليكم وبارك فيكم يقول السائل غفر الله لكم هل عدم وجود الاخلاص من القدر كل شيء من قدر ولكن لا يجب أن يفتج بالقدر على المعاصي لا على الإخلاص ولا على الرياء ولا على غيرها بل إذا عمل العبد معصيه فإن عليه أن يلوم نفسه ويقول أن العبد الذي كسب الذنوب وصدت الأمان أن يتوب يعتره بذلك وهذا يقول غفر الله لكم أين وجه الاستدلال على الفوقيه في قوله عز وجل إن الذين عند ربك نعم هذا دليلنا لأن الله تعالى اختص أبعض الخلق بالعندية بأنهم عند الله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عبادته وكذلك يقولون أن دولة يستكبرون عن عبادة أولا يستخسرون وكذلك يقول امرأتي مريم امرأتي بالعون رب من إلي عندك بيت في الجنة هذا هذه العمدية التضي شرفا أنا أعتذر من الأخوة الكرام لارتباط سماحة الشيخ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمع